يوم يسحبون في النار على وجوههم زوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات من اخر سوره اقتربت الساعه وهي كسابقاتها في بيان ما أحل الله جل وعلا بالمكذبين من الامم الذين كذبوا رسلهم من العقوبات والهلاك وفي ذلك تسليه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما اصابه من اذى قومه تكذيبهم له وفيه تهديد لهؤلاء الكفار الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه ونسبوه الى الصفات الذميمه في حل للأمم السابقة سيحل بهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى والسعيد من وعظ بغيره وفيها تذكير للمؤمنين أيضاً لأن يثبتوا على إيمانهم ولو نالهم ما نالهم من الأذى فإنهم يصبرون كما صبر إخوانهم من المؤمنين السابقين فكانت العاقبة لهم في الدنيا والاخره وكانت العقوبة على من عاداهم في الدنيا والآخرة ومن آخر من ذكره الله في هذه السورة من الأمم السابقة فرعون وقومه وفرعون هو ملك مصر هذا اللقب يلقب به كل من ملك مصر في ذلك الزمان الغابر قالوا له فرعون كما يقال لملك الروم هرقل ولملك الفرس كسرى هذه القاب. هذه ألقاب يلقب بها الملوك فرعون اسم لملك نصر وكان قد بلغ من الكفر والطغيان ما لم يبلغه غيره أو ما لم يحصل إلا لأمثاله كالنمرود في أرض بابل فإنه ادعى الربوضية وقال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ادعى الربوبية وأنكر ربوبية الله جل وعلا في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعلم أن الله هو رب العالمين ويعلم عجزه ونقصه وأنه ليس ربًا لهؤلاء وإنما هذا من باب المكابرة والطغيان هذا من ناحية ما فعله في التوحيد والعقيده أما من ناحية ما فعله ببني إسرائيل الذين هم قسم من رعيته وبني إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام إسرائيل هو يعقوب فهم من ذرية الأنبياء وفيهم المؤمنون الصادقون فهو تسلط عليهم رفع قومه من القبط ومكنهم وأذل بني إسرائيل إلى حد أنه كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم بلغ به الجبروت إلى هذا الحد فعند ذلك أرسل الله له إليه موسى عليه السلام وموسى من بني إسرائيل أرسله إليه وجعل معه أخاه هارون عليه السلام رسولا معه يؤازره لأن موسى طلب من ربه ذلك فأجاب الله دعوته وازره باخيه هارون فجاء الى فرعون وبلغاه رساله الله عز وجل وان يتخلى عن هذه الدعوه القبيحه وهي دعوه الربوبيه وان يتخلى عن بن هؤلاء المستضعفين فاخذته العزه بالاثم واستكبر وتوعد موسى وهارون وحصلت جولات بينه وبين موسى وهارون عليهم السلام ظهر فيها كذبه وافتضح أمره ولكن ذلك لم يزده إلا عتوا وجبروتا في النهاية امر الله موسى عليه السلام ان يخرج ببني إسرائيل من مصر ان يخرج بهم لامر نراده الله عز وجل فخرج بهم عليه الصلاه والسلام فلما بلغ فرعون خروجهم استشاط غضبا وخرج في اثرهم بقوته وقضه وقضيبه يريد القضاء عليهم ان هؤلاء لسرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فخرج لأثرها لما بلغوا البحر وإذا فرعون وقومه خلفهم البحر أمامهم والعدو من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لم لمدركون قال موسى عليه السلام كلا اي لن تدركوا ابدا لماذا ان معي ربي سيهدي ومن كان الله معه فلا غالب له لينصركم الله فلا غالب لكم فموسى عليه السلام موجه من قبل الله والله معه قال كلا ان معي ربي يعني بنصرته وتأييده وحفظه سيهدين سيدلني على النجاة فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر بحر الهائج المتلاطم أن يضربه بعصاه فضربه بعصاه فتجمد وصار شوارع أمثال الجبال بينها طرقات عشر طريق على قدر أسباق بني إسرائيل كل فرق له طريق خاص ما يتضايقون في طريق واحد فأمرهم الله جل وعلا بدخول هذا الطريق اليبس أصبح يبس فدخلوا ولما تكامل خروجهم دخل فرعون في أثرهم فامر الله البحر فانطبق عليهم هو وجنوده فأغرقهم الله جميعا عن آخرهم وبنوا إسرائيل ينظرون إليهم هذه هذا ملخص قصة فرعون وما جرانه ولهذا قال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر لقد اللام القسم والله لقد وقد حرم تحقيق لقد جاء آل فرعون النذر لأن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإنذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهم جاءتهم النذر موسى عليه السلام وأخوه هارون توراه والرجل الذي آمن من قوم فرعون ونصحهم وبلغهم ما حل بالأمم السابقة تكاثرت النذر عليهم ومع هذا لم يستجيبوا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها الله أعطى موسى آيات يعني براهين تدل على صدقه ولقد اتينا موسى تسع ايات بينه تسع ايات منها العصا ومنها منها العصا واليد التي يدخلها في جيبه ثم تخرج بيضاء من غير سوء ومنها الايات التي ذكرها الله في سوره الاعراف لقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون وايضا ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جاءتهم النذر كذبوا باياتنا كلها التي مع موسى عليه السلام بل والآيات التي مع الرسل الذين قبلها كذبوا بآياتنا كلها قامت عليهم الفج ووجب عليهم العذاب فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر خذهم الله بالغرق الذي انطبق عليهم البحر فغرقوا جميعا هم وفرعون يقودهم والعياذ بالله فصارت أجسادهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الحرق والنار العياذ بالله فأخذناهم أخذ عزيز وهو الله جل وعلا والعزيز معناه القوي الذي لا يغلبه شيء مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى قادر على ما على كل شيء فلم يعجزوا الله عز وجل على قوتهم وجبروتهم كثرتهم وثروتهم لم يعجزوا الله عز وجل أهلكهم جميعا في لحظة واحدة اطبق عليهم البحر فهلكوا عن آخرهم في لحظة واحدة هذه قدره الله جل وعلا التي لا تغالب فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ثم ان الله جل وعلا خاطب كفار قريش وكفار العرب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال اكفاركم خير من اولئك اكفاركم يا معشر قريش ومن تبعكم ممن كذبوا رسولنا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم خير من اولئك من هذه الامم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون أنتم خير منهم أقوى منهم وأقدر منهم على النجاة من العذاب لا الأمر ليس كذا بل هم أضعف منهم اكفاركم خير من أولئك يعني أقوى من من هذه الامم ألا تعتبرون وتخافون أم لكم براءة في الزبر هذا سؤال ثاني. أم أن عندكم عهد من الله أن لا يعذبكم كتبه في الكتب السابقة أنه لا يعذبكم لا هذا ولا هذا لستم خيرا من الأمم السابقة وليس عندكم عهد من الله أن لا يعذبكم كتبه على نفسه سبحانه وتعالى أم لكم براءة في الزبر الأمر الثالث ما يقولونه جوابهم يقولون نحن جميع منتصر ما أحد يهزمنا أبدا نحن جميع منتصر ما أحد يطيقنا نحن جميع منتصر قال الله جل وعلا سيهزم الجامع سيهزم الجامع ويولون الدبر انظر هذه السوره مكية وهم في إدان قوتهم وجبروتهم أخبر انهم سينهزمون متى حصل هذا؟ حصل يوم بدر حصل في يوم بدر حينما خرجوا بقضهم وقضيضهم ورؤسائهم وجبروتهم يريدون يريدون لذلك إظهار عزتهم قوتهم خرجوا اشرا وبطرا ورئاء الناس ليفتخروا بقوتهم والمسلمون عدد قليل وليس معهم قوة تعادل قوه فريش لا في العدد ولا في المدد ثلاثمائة وفضعة عشر وهم يزيدون على الألف التقوا في بدر فمكن الله المسلمين من رقابهم فقتلوا جبابرتهم ورؤساءهم قتلوا منهم سبعين من رؤسائهم واثروا منهم سبعين وظفروا بما معهم من الاموال والمتاع غنموه ورجع المسلمون منتصرين ورجع الكفار منهزمين ومقتول رؤساؤهم وكبراؤهم فوقع ما اخبر الله به جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر الأدبار منهزمين لأن الذي ينهزم يولي ظهره ودبره من هزمه وتغلب عليه هذا من الذلة هذا من الذلة لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر وتحقق وعد الله جل وعلا في وقعة بدر التي سماها الله يوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل وهي أول وقعة في الإسلام طار ذكرها في الآفاق وانتشر خبرها في القبائل وأعز الله بها الإسلام والمسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين ومستذلين ومقهورين ثم أخبر أن أن أنهم ينتظرهم نقمة أشد من يوم بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر حينما تقوم الساعة ويبعثون من قبورهم أين يذهبون إلى النار بل الساعة موعدهم وهو موعد لا يتخلف أبدا ولا يفلتون منه أبدا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أدهى أكبر مما اصابهم في الدنيا من الهزيمة والعار وأمر يعني أشد عذاب أشد مرارة مما ذاقوه في الدنيا فالله هددهم بأمرين، أمر في الدنيا وقد وقع وأمر ينتظرهم في الآخرة لا محيد لهم عنه الساعة أدهى وأمر ثم أخبر عن حالهم فقال إن المجرمين المجرمين اي كثيري الاجرام بالكفر والشرك والظلم والعدوان على الناس وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وانتهاك محارم الله هؤلاء هم المجرمون ان المجرمين في ضلال الظلال ضد الهدى فهم في الدنيا في ضلال لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله فهو ضال قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون إن المجرمين في ضلال يزعمون إنهم في تقدم ورقي وحضارة وثروة فهم ويظنون انهم على حق ويغترون ويست... باستدراج الله لهم وهم في ضلال يسيرون في ضلال ان المجرمين في ضلال وسعر قيل سعر في الدنيا وهو ما ينتابهم من الافكار ما ينتابهم من الأفكار الباطلة والخواطر السيئة وأنهم لا يقر لهم قرار لأنهم ليسوا على هدى الكافر قلق ترى الكافر يظهر لك أنه مرتاحه قلق في نفسه تتناوبه الأفكار المزعجة لأنه ليس على هدى وإن لك أنه في راحة وأنه في, في رفاهية لا هو في قلبه في وفي قلبه في قلق واضطراب خلاف المؤمن فإنه في قلبه باطمئنان وراحة وصبر وثبات إن المجرمين في ضلال وسعر هذا هو السعر الذي يشتغل في قلوبهم وقيل في سعر يعني في الآخرة في وذلك في النار لأن النار هي السعير والعياذ بالله في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم هذا ما ينتظرهم في الآخرة أنهم يسحبون في النار أو يسحبون على رمل ولا على حصى أو شوك مع أن هذا شديد ولكن يسحبون في النار والعياذ بالله وليست مثل نار الدنيا نار أشد من نار الدنيا بأضعاف أضعاف لما يسحبون في النار ولا يسحبون على جنوبهم ولا على ظهورهم أو بطونهم لا على وجوههم التي هي أشرف ما عندهم هذه الوجوه التي تكبرت وعصت الله عز وجل وأبت أن تسجد لله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون تكبرا وعنادا يسحبون على وجوههم أعز شيء فيهم ولأن حساسية الوجه أشد من حساسية بقيه البدن ومن يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا ذوقوا يعني تذوقوا شدة العذاب ذوقوا مس سقر أي النار مسها أي لهبها وحرارتها ذوقوا هذا والعياذ بالله من باب التوبيخ لهم زيادة إهانة لهم ذوقوا مس سقر ثم قال الله جل وعلا مبينا ان كل ما يجري في هذا الكون من كفر وايمان ومن نصر وهزيمه ومن نعمه ونقمه ومن مرض وصحه ومن غنى وفقر كله بقضاء الله وقدره إنا كل شيء خلقناه بقدر لأن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض قدر مقادير الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح ذلك في الأحاديث فهو علم سبحانه ما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال له اكتب فكتب ما يكون ما يكون الى يوم القيامة فهذه الايه من ادله اهل السنه على القدريه الذين ينفون القدر تدل على أن كل شيء فهو بقدر قدره الله سبحانه وتعالى وما قدره الله لا بد من وقوعه وهذا كما في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي الحديث الإيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قيره وشد فلا يظن هؤلاء الخصار ومن جاء بعدهم انهم احرار يفعلون ما يشاءون بل هم عباد بل هم عباد يمشون حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليهم وما قدره الله لا بد ان يقع لا راد له سبحانه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه فلا, فلا ينجو إلا من أطاع الله وآمن بالله وأما من استكبر فإن الله جل وعلا قد كتب عليه الشقاء فلا بد أن يدركه إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء ما أنا شيء يجري اعتباط او مصادفة او من غير تدبير لا كل الأمور مقدره ومنضبطه ومكتوبه ومكتوبة تجري وفق القضاء والقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمرنا إذا إنما قولنا لشيء اذا أردنا أن نقول له كن فيكون وما أمرنا أي الأمر الكوني إلا واحدة يعني مرة واحدة ما يكرر سبحانه وتعالى ما يكرر الأمر بل يقول له كن وفي الحال يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هنا شيء أسرع من لمح البصر هنا شيء أسرع من لمح البصر فهذا أمر الله جل وعلا مثل لمح البصر في السرعة يقول له كن في لحظة يكون كما أمر الله سبحانه لا يستعصي ولا يتخلف ما أراده وأمر بتكوينه سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة أي الأمر الكوني كلمح بالبصر فالله قدر هذه الأشياء وأمر أمر بها في أوقاتها كل شيء يأمر الله جل وعلا به في وقته الذي قدره سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحد يعني لا نكرر الكلام أو القول أو الأمر ولا يستثقل علينا شيء أو يمتنع شيء كالأمحم بالبصر، ثم أعاد التهديد للكفار ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم اهلكنا أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وذمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين و. المؤتفكات وقوم لوط كلهم في الكفر متشابهين فآخر الكفار يشبه أول الكفار سنتهم واحدة ولقد أهلكنا أشياعكم يعني فسنهلككم مثلهم هذا تهديد من الله جل وعلا ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر هل من متذكر منكم مزدجر متعظ لما جرى لمن سبقكم هل من مدكر متعظ بما سبق متفكر في الأمم الماضية حتى يترك طريقهم ويبتعد عن صنيعهم لأن لا يحل به ما حل بهم ثم قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر هذا مثل قوله ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء فعله العباد فانه مكتوب في الزبر يعني في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ <تصفيق> وقيل كل شيء فعلوه في الزبر اي في صحائف الملائكه التي تسجل عليهم ولا مانع من هذا وهذا فما فعلوه مكتوب في اللوح المحكوم وهو محصن عليهم في الزبر وهي الكتب التي بايدي الحفظه ويحاسبون عليها يوم القيامه ما تضيع او تذهب او تنسى كل شيء فعلوه من كفر وايمان ومن خير وشر ومن طاعة ومعصية كله محصى ومكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحائف الحفظه التي تسجلها على العباد كل شيء فعلوه في الزب وكل صغير من الأمور وكبير من الأمور مستطر يعني مكتوب مكتوب في هذه في اللوح المحفوظ أو في صحائف الملائكة أو فيهما جميعا وكل صغير وكبير مستطل ولهذا يقولون يوم القيامة إذا عرض الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كل صغير وكبير مستقر. انتهى من توضيح هؤلاء المشركين المكذبين، ثم ذكر حال المؤمنين الذين لم يأخذهم الكبر والجهل والأنفة. فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم واطاعوه وانقادوا له وآمنوا به قال ان المتقين في جنات هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم وهؤلاء في جنات جمع جنة جمع جنة وهي البستان الملتف بالاشجار والخضره والمناظر الجميلة والثمار الشهية في جنات ما هي جنة واحدة جنات جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما هي جنة واحدة يتزاحمون فيها ويتقاتلون فيها لا جنات كثيرة لا يتضايقون فيها وكل له منزله ومكانه لا يزدحمون ولا يتخاصمون ولا يتجادلون وكل يرضى بما هو فيه لانه يحس بما ما هو فيه انها أش... اكثر اكثر النعيم ما احد يغبن في في, في الاخره في... في الجنه كل واحد يرى انه هو احسن اهل الجنه منزله مطمئن ولا فيه حسد ولا شحناء ولا فيها عقاد اخوان على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في جنات ومع الجنات نهر تجري أنهار تجري من تحت الجنات يشربون منها وينظرون إليها يجتمع جنات وأنهار هذا منتهى السرور والغبطة والراحة في جنات ونهر في مقعد صدق مقعد صدق وهو مقعدهم عند الله جل وعلا وبجوار الله سبحانه وتعالى وكرامه الله في مقعد صدق بخلاف النار والعياذ بالله فإنها مقعد عذاب ومقعد ضيق وضنك اما اهل الجنه فهم في مقعد صدق وايضا هم في جوار الله رب العالمين عند مليك مقتدر مليك مالك لكل شيء لا يعجزه شيء فما طلبوا أعطاهم اياه وزادهم ما لم يطلبوه لأنه لا يعجزه شيء، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ملك مقتدر، كل ما أرادوا وتمنوا، وما لم يتمنوا، فإنه موجود وبسهولة، ما يحتاج الى كلفة وتعب ومشقة، كما في الدنيا الإنسان ما يحصل على معيشته إلا بنكد وتعب. وكد أما هؤلاء فإنهم كل ما اشتهوا وكل ما أرادوا حاضر حاضر عندهم بلا كلفة وبلا تعب نتيجة إيش نتيجة الإيمان ولهذا قال إن المتقين هذا بسبب التقوى والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه سمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى فهم حازوا على هذه الكرامة بما أسلفوه من الإيمان بالرسل ومن العمل الصالح استفادوا من حياتهم الدنيا فعمروا دنياهم بالعمل الصالح وآخرتهم بالجزاء من الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جوار الله سبحانه وتعالى بل ان الله جل وعلا يتجلى لهم يتجلى لهم ويرونه عيانا بابصارهم فلا يجدون لذة ألذ من رؤية الله سبحانه وتعالى ينسون نعيم الجنات إذا رأوا الله جل وعلا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن إلى ربها ناظره بالضاء المشاله أي تنظره بأبصارها وتراه بأبصارها رؤية عيان كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون وفي رواية لا تضامون في رؤيته كل يراه بدون تجاحم وبدون ضرر فيتجلى لهم سبحانه وتعالى علانية ويرونه سبحانه بابصارهم حتى تقر اعينهم برؤيته ولا يجدون نعيما ألد من النظر إلى وجه الله قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد هو النظر مثل آية تونس مثل آية يونس عليه السلام للذين أحسنوا الحسن وزياده وهذه لهم ما يشاءون فيها آية قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى السعادة والفلاح الدنيا والآخرة فمن اتبعه حاز على هذه الكرامة وهذه النعمه والمنزله العظيمه في الدار الاخره ثم ايضا نعيم الجنه لا نفاد له ولا موت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا تباغض او شحنة نعيم صافي لا ليس فيه ما يكدره وايضا دائم لا ينقطع وما هم منها لمخرجين ما يخافون انهم يطلعون من الجنه او يخرجون منها او ان احد يتغلب عليهم مثل ما هو في الدنيا كل يخاف على ما عنده ان يأخذ يسرق او يتغلب عليه جبار او ظالم لا ما يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين آمين وهي دار السلام هي دار السلام فهذه هي الجنة التي وصفها الله وهي لمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد هذه الجنة فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى هل احد يبى يدخل الجنه قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل النار فهذه نتيجه طاعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه نتيجة معصية الرسول إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هذه نتيجة كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتناعهم من طاعته والانقياد له نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لطاعة هذا الرسول والإيمان به واتباعه والتمسك بسنته والسير على نهجه لا يوم نلقاه آخر تفسير سورة اقتربة الساعة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر يقول ما نوع الاستفهام في هذه الآيات استفهام تقرير وتوبيخ تقرير وتوبيخ ما هو باستفهام استخبار لأن الله يعلم كل شيء ولا يحتاج أن يسأل إنما هو تقرير وتوبيخ لهم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة الآثار الفرعونية في مصر ورؤية الأجساد الفرعونية المحنطة هناك وش الفائدة منها إن كان الفائدة الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله عز وجل فنبس أما إن كان المقصود التفرج والتنزه أو تعظيم هؤلاء وأنهم أصحاب حضارة وأصحاب قدرة وأصحاب وثنى عليهم هذا لا يجوز هذا لا يجوز لما مروا لما مروا في ذهابهم أو مجيئهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مروا بدير ثمود وهم ذاهبون إلى تبوك أزوى التبوك قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما اصابهم فالذي ينظر فيها للاعتبار قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين من باب الاعتبار أما من باب الإعجاب لأهلها ومدح أهلها بالحضارة والقوة والتقدم و... وإننا متأخرين وإننا ما عندنا مثلهم فهذا لا يجوز نعم عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الافتخار بالانتساب إلى الفراعنة من قبل بعض الإخوة المصريين وما حكم التسمي باسم فرعون أو أسماء الفراعنة مثل عتوخ أو الهول وغيرهم الافتخار بالكفار لا يجوز ولا سيما أشد الكفار وهو فرعون لأن هذا يدل على محبته وتعظيمه وموالاته والعياذ بالله فلا يجوز الافتخار به ولا الانتساب إليه والذي يعمل هذا إما أنه جاهل وإما أنه ليس في قلبه إيمان فلتجب البراءة منه تجب البراءة منه وبغضه وعداوته لأنه عدو لله وأما التسمي باسم فرعون فلا لا مانع من ذلك إلا أنه ينبغي تحسين الأسماء أن نلتمس لسماء الطيب نعم أما اللي تسمى فرعون تقدير لفرعون أو تعظيم له هذا ما يجوز أما إن جاءه لن اسم فقط ولم يخطر بباله فرعون أو تعظيم فرعون فهذا مباح نعم أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل وهل يجوز الإبقاء على أصنام الفرائنة وجعلها مزارا للناس هي تعبد هي تعبد، تعبد هي موجودة من قديم الزمان وهي للعبرة للعبرة والعبرة مثل ديار ثمود أبقاها الله للعبرة والعبرة فإذا كانوا بها القدرة ونحتوا الجبال وصوروا الجبل على صورة إنسان عندهم هالقدرة وهالعبث الكبير هذا مما يدل ومع هذا لم يغني عنهم شيئا ولم يدفع عنهم عذاب الله هذا من باب الاعتبار والاتحاض دقاؤها من باب الاعتبار والاتحاض لا من باب الاختخار بها أو العجاب بها نعم عشان الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم واضح إن تنصروا دين الله فإن الله ينصركم لأن الجزاء من جنس العمل تنصروا دين الله قال تعالى الذين مكناهم في الأرض قال تعالى ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله لا قوي حذيز ولا ينصرن الله ما ينصره ما تفسير ينصر الله الآية التي بعدها الذين في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه نصرة دين الله عز وجل نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك شاب أوصى أنه إذا دفن أن يدفن معه القرآن فما حكم هذه الوصية لا يدفن لا تنفذ هذه الوصية لا يجوز تنفيذها ولا يجوز دفن القرآن مع الميت مع الجنازة لا تنفذ لأنها إهانة للقرآن ولأن هذا من باب البدع ولا ينفع الإنسان إلا عمله حتى لو معهم يتم الصحف لا ينفعه إلا عمله الذي عمله فإذا كان عمل بهذا القرآن فإنه ينال الجزاء من الله عز وجل الجزاء الخير والنعيم ولو لم يدفن معه القرآن وإذا كان على عمل سيء فلو دفن معه القرآن لن يفيده شيئا نعم يعني يوم كان حي على الدنيا وهو معرض عن القرآن ويوم مات يأخذ القرآن معه نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه يقول هل في هذه الآية دليل على أن نفس المؤمن تهم بالمعصية وإذا كان كذلك فهل من نصيحة توجهونها لأبنائكم في هذا الزمان بالنسبة ليوسف عليه السلام الآية لازم تكمل ولقد همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربه يعني لولا, لولا الراء برهان ربه لهم بها في تقديم تأخير والله أعلم لولا أن برهان ربه لهم بها لكن منعه من ذلك برهان ربه الذي في قلبه والذي معه من النبوة منعه من ذلك وما المؤمن نعم يهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه فإن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات نعم عشان الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما المراد بالإيمان بالقضاء والقدر تصديق المراد بالإيمان التصديق التصديق بالقضاء والقدر وأن, وأن يعتقد أن, أن, أن كل شيء يجري فإنه بقضاء الله وقدره. لا يجري صدفة أو يحدث بدون تقدير من الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة وإنما كل شيء الله قدره سبحانه وتعالى وقال نعم أحسن إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يمكن الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وسلطانه القديم وبين قول أهل السنة والجماعة بأنه لم يثبت وصف الله تعالى بالقديم لا في الكتاب ولا في السنة هذا وصف لسلطان الله ما هو وصف لله الله ما يقال القديم وليس من أسمائه القديم وإنما من أسمائه الأول الأول والآخر والظاهر والباطن فمن اسماء الله الأول وليس من أسمائه القديم إنما هال وصف للسلطان وسلطانه القديم فسلطان الله جل وعلا قديم ليس له بداية نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى عند ملك مقتدر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش يقول هل نثبت صفة العندية لله نعم ما في شك إن الذين عند ربك الملائكة المقربون عند الله جل وعلا عندية مكان, عندية مكان وليست عندية قدر كما يقوله المؤولة عندية مكان فيكون عند الله جل وعلا قريبا منه الملائكة ومن يريد إكرامه من عباده المؤمنين عندية مكان نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء هل يفهم منه أن المقدر على الإنسان إذا دعا فإنه يرد عنه الدعاء من القدر الدعاء من القدر لأنه عمل الإنسان وأعمال الإنسان مقدرة ومنها الدعاء والله قدر أنه يدعو وأن الله ينفعه بالدعاء ويمنع عنه المكروه نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى في مقعد صدق يقول ما المراد بالصدق هنا الصدق الذي ليس فيه كذب ولا لغو الجنه لا لغو فيها ولا ولا تاثير لجنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فليس فيها لغو ولا كذب ولا تزوير ولا صدق ما في الجنة إلا الصدق نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المراد بالزبر بالزبر المذكور في قوله تعالى أم لهم براءة في الزبر هل المراد به اللوح المحفوظ نعم المراد به اللوح المحفوظ وكذلك صحائف لان لأن هي تنقل من اللوح المحفوظ نعم أحسن الله إليكم سماحة يقول السائل هل الخلق الوالد في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر على ظاهره أم أن, أم أن المراد به جعلناه إن كل شيء خلقناه الخلق معناه التقدير معناه التقدير وكل شيء قد قدره الله جل وعلا وخلقه في وخلقه في, في, في الأجل في الأجل كتبه في اللوحة المحفوظ وأما حدوث الشيء حدوث الشيء هو وجود الشيء فهذا في كل شيء في وقته الذي شاءه الله له فعندما يأتي وقته يأمر الله به وفقا للقضاء والقدر السابق عندما يأتي وقته فإن الله يأمر به بقوله كن فيكون نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يقول ما المراد بالخلود في هذه الآية؟ طول البقاء مراد طول البقاء وليس الخلود الدائم وإنما يطول بقاءه في النار وتعذيبه في النار فهو خلود خلود محدد لا دائم لأن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها والقاتل مؤمن لكن هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يزاد في بقائه في النار مدة طويلة والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هل الأمر بكتابة الدين واجب ومن أقرض شخصا ولم يكتب هذا الدين فهل هو آثم العلماء يقولون هذا الأمر للإرشاد وليس هو للوجوب فالكتابة مستحبة وليست واجبه ليست واجبة وإنما هي مستحبة فهو أمر إرشاد لا أمر الزام ووجوب نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قوم موسى عليه السلام رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه غزا بهم بيت المقدس ولكنهم توقفوا عن القتال لأن فيها جبابره وهم جبناء كانوا إسرائيل فيهم الجبن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها بإنا داخلون إلى أن قالوا والعياذ بالله اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فالله عاقبهم بالتيه حرمهم من دخول بيت المقدس أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبه لهم عقوبه لهم فلما كان في آخرهم وظهر غلام موسى عليه السلام يوشع بن نون وقادهم الى بيت المقدس اطاعوه وقاتلوا حتى نصرهم الله عز وجل ودخلوا بيت المقدس الذي أمرهم الله به بدخوله وتخليصه من الكفار نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين ملك ومالك ومليك؟ لا فرق في ذلك. وقد قرئ في سورة الفاتعة مالك يوم الدين, يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين. نعم لا فرق بينه. نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول بعض الوعاظ ويل لسكان الارض من ساكن السماء فهل يجوز قول وصف الله, فهل يجوز وصف الله تعالى بساكن السماء احتاج الى دليل هالكلام هذا هالك. وين وجد الكلام فيه فهل يقال شيء الا بدليل نعم الله جل وعلا قال الا من في السماء قال ساكن السماء الا امنتم من في السماء ان يصل بكم الارض فايذا هي تم نعم احصلى عليكم الله في السماء ولا يقال الله ساكن في السماء نعم احصلى الوالد يقول السائل هل يجوز كتابة بعض معاني الكلمات على المصحف إذا كان خاصا للشخص لا لا يجوز ان يكتب على المصحف لا على غلافه ولا في داخله بل المصحف يجرد من الكتابات ولا يكتب عليه شيء، نعم. حتى إن حتى إن المحققين من العلماء كرهوا كتابة الأعشار والعجز وأسماء السور كرهوا ذلك، لئلا يختلط القرآن بغيره. ويريدون أن يجرد المصحف، فلا يكون فيه إلا كلام الله عز وجل، نعم. أحسن الله سماحة الوالد. تقول السائلة. عندي أم ولكنها قاسية جدا لدرجة أني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت نعم. تقول حسن الله إليكم عندي أم ولكنها قاسية جدا لدرجة أنني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت وأنا الآن قد تبت إلى الله تعالى وأقوم بالبر بها ولكن هذا الموضوع يسبب لي الحزن دوما ولا أدري ماذا أفعل على كل حال أنت أسأت في حق أمك فعليك بالإحسان إليها بعد موتها بالدعاء والاستغفار والصدقة عنها لعل الله أن يكفر عنك مع الندم والتوبة إلى الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل انتقلنا إلى منزل جديد واجتهدنا في تحديد القبلة ولكننا اكتشفنا بعد أيام صلينا فيها أننا أخطأنا في ذلك فهل علينا شيء نعم عليكم شيء لأنكم في بلد وفيه مساجد وفيه ناس تسالونهم ما يحتاج اجتهاد هذا ما يحتاج للاجتهاد اطلعوا شوفوا المسجد شوف المحراب اسأل جيرانك وين القبلة كلهم يعرفون القبلة ولله الحمد ما يحتاج اجتهاد الاجتهاد إذا صرت في بر ولا عندك علامات ولا عندك شيء تجتهد أما في البلد لا ما في محل اجتهاد لأن العلامات واضحة. نعم فعليكم أن تعيدوا الصلاة كنتم صليتم منحرفين عن القبلة انحرافا كثيرا تكون عن خلف ظهوركم أو عن على جنوبكم تعيدون الصلاة أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا باس قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة البعيد عن الكعبة يكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عين الكعبة إنه لا يراها فاتك في الجهة أما إذا انحرفت عن الجهة فإن صلاتك غير صحيحة إذا كان بإمكانك تسأل وتشوف المحالي نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة عندما أقول في الدعاء اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك فهل يدوز ذلك تقول أحسن الله إليكم عندما أقول في الدعاء اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك فهل يجوز ذلك نعم لا بأس بذلك هي أمت الله هي أمت الله ها فلا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم س... أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هناك منزل لمجموعة من الصوفية خصص لإقامة الموالد والتجمعات الخاصة بهم كالترويح في رمضان فهل نقوم بإبلاغ الهيئه عنهم نعم اذا علمتم ان هذا البيت معد لاحياء البدع معد لإحياء البدع واعتزال الجماعه في المسجد فهذا منكر يجب عليكم ان تبلغوا عنهم الهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أخي يدرس في بلد عربي ويشيع لديهم الاحتفال بالمولد النبوي ويقول لي بأن جهة الافتاء الرسمية في تلك البلد قد أجازت, أجازت هذا غلط وإن أجازته جهة الافتاء؟ هذه فتوى خاطئة لأن هذه فتوى في إجازة البدعة فهي فتوى خطأ البدع حرام ومنكر فلا يبرر لهم هذا هذه الفتوى لا تبرر لهم العمل بالبدعة بل عليه من يتق الله سبحانه وتعالى ولا تشاركهم في هذه الأمور مع النصيحة لهم أنت لا تشاركهم مع مناصحتهم والبيان لهم لعل الله أن يهديهم نعم أحسن الله لكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع التأمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة في غير الصلاة أم أن التأمين خاص بالصلاة دون غيرها؟ لا مانع من ذلك لأنها دعاء لأن الفاتحة دعاء والدعاء يؤمن بعده في الصلاة وفي غيرها. نعم. صلى الله عليهم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أدعو في سجودي بأدعية من القرآن مثل <تصفيق> قول رب ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني وغيرها من الأدعية المشتملة على آيات من القرآن؟ لا بأس بذلك لانه ما هو بالمقصود التلاوة مقصودك ما هو بالتلاوة وإنما مقصودك الدعاء فلا بأس بذلك وليس في الآية وإن لم تغفر لي الآية وإلا تغفر لي وترحمني إلا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الناس يجاهر بمعاصيه ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن بنته في الجاهلية وأنه كان يعبد صلماً يقول أحصل عليكم بعض الناس يجاهر بمعاصيه ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن ابنته في الجاهلية عمر تاب من هذا تاب من الشرك وهو أعظم ومن تاب تاب الله عليه فلا يجوز الاحتجاج بأعمال الجاهلية بل الواجب ترك أعمال الجاهلية ومن وقع في شيء منها عليه التوبة المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الجاهلية زالها الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بأمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمور الجاهلية عن حكم الجاهلية عن حمية الجاهلية تبرج الجاهلية نهى عن كل ما يتعلق بالجاهلية لا يجوز لنا أن نتشبه بالجاهلية أو نحيي شعائر الجاهلية نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستطيع الشخص سماع أصوات الموتى وهم يعذبون فقد خرج شريط مسجل فيه أصوات قوم يعذبون تحت الأرض فما صحة ذلك الادعاء؟ ما أدريك هذه أصوات قوم يعذبون هذه مفتعله الله أعلمه أو هي أصوات مصطنعة ولا يجوز تصديق هذا الأمر نعم الموتى منهم من يعذب في قبل وقد يسمع صوته لكن إنهم حفروا بالحفار وبلغوا مساحة من الأرض وسمعوا يخبرون بهذا كفار وهم الروس لا يعتمد على كلامهم ولا يقبل صبرهم نحن نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بأنه قد يسمع شيء من ذلك أو يرى لمن أراد الله أنه يطلع على هذا من بعد الموعظه نؤمن بهذا أما أن نقول أن الروس حفروا لما انهم سمعوا الأموات ووصلوا إلى سجين في الأرض السابعة هذا من الكذب والافتراء. نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كثر الكلام في هذه الأيام عن الزواج بنية الطلاق فهل هو عقد صحيح وهل له شروط؟ هؤلاء فارغين ما لهم شغل اللي في جادلون. الزواج ما هو بنية الطلاق الزواج بنية الاستمرار والعشرة والإنجاب والعفاف اعفاف الرجال والنساء وقيام الرجال على النساء هم من اجل فقط المتعة ثم يتركها هذا لا يجوز هذا يشبه المتعة هذا يشبه المتعة المحرمة نعم بسم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل عندنا في مقرر الفقه درس الظهار يقول عندنا في مقرر الفقه درس الظهار وأن المظاهر إذا ظهر دون توقيت فإنه لا يلزمه كفارة الظهار أما إذا ظهر بوقت معين كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي شهر محرم فإنه إذا عزم على الوطء خلال شهر محرم لزمته كفارة الظهار هل هذا صحيح؟ لازم تجيب لي الكتاب هذا واشوف الكلام هذا هذا كلام باطل. هذا كلام باطل. ولا يقوله اهل العلم. ابدا. لازم تجيبه ونشوف. نعم. الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم الاخذ من اللحيه؟ لا يجوز يا اخي اللحيه وش اللي مسلطت عليها وهي عضو من اعضائك وجمال لك وفارق بينك وبين النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإكرامها وإرسالها وإرخائها فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلت تنظر إلى الذين شغفوا بالمخالفة والمعصية والشيطان زين لهم ذلك فثقلت عليهم اللحى وثقل عليهم العمل بالسنة فلا تنظر إلى هؤلاء انظر إلى من ينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها وستكون اللحية جمالا لك وبهاء Excel نعم حسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأرض يقول أحسن الله إليكم المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأصنام بما يختص بصفة الرب جل وعلا كطلب الولد والشفاء لا هم قد يقعون في الشرك في لكن أكثر ما يقع منهم الشرك في الألوهية في العبادة في عبادة الله عز وجل هذا هو أكثر ما يقع منهم فإذا وقعوا مع ذلك الشرك في فهذا أغلب لأنهم عشروا في الألوهية وفي الربوبية وهذا أشد نعم أحصل الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز قول هذا الدعاء يا من أمره بين الكاف والنون أصلح لي الدنيا والآخرة نعم هذا مع ما مأخوذ من قوله إنما أمره إذا أراد أن يقول شيئا أن ي... إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن هذه الكاف والنون هذه الكائف وأنه يكون حرفا نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ذكر الحجاوي صاحب زاد المستقنع في باب المرتد أن من أنكر صفة من صفات الله تعالى يكون كافرا فهل الأشعرية كفار إذا أنكروها عن علم عن علم واعتقاد وهم يعرفون أنها صفات الله ولم يكونوا مقلدين ولا جهال إنهم يكفرون هذا في علمائهم الذين يعرفون ثبوت الصفات ويعرفون معناها ولم يقلدوا أحدا وإنما هم, هم نفوا هذا تعمدا فهؤلاء يكفرون أما المقلد والجاهل هذا يغلل ولا يكفر، غالبهم كذالك، غالبهم مقلدة، غالبهم مقلدة، نعم. أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ نعم. يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ والله أنا أنصح لك إنك تؤمن بالقضاء والقدر ولا تدخل في التفاصيل. لأنك سيكون عندك أوهام وشكوك ولا تدخل إلا مجملا تؤمن بالقضاء والقدر مجملا وتكتفي بهذا لكن إذا أردت أن تطلع لزيادة العلم والإيمان فأقرب شيء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيميه نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يمكن للأمة أن تجتمع في هذا الزمان مع ما فيها من الشرك والبدع وإذا حصل ذلك فهل سينتصرون على عدوهم على ما هم عليه من الشرك تجتمع على ماذا إذا كان عندهم شرك فلن يجتمعوا يكونوا كالذين قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما يجمع المسلمين إلا التوحيد والعقيدة ولا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا هذا الذي يجمعهم أما بقاؤهم على الشرك فهذا مستحيل أنهم يجتمعون ولو اجتمعوا ظاهريا لن يجتمعوا في الباطن والقلوب والمدار على اجتماع القلوب ما هو بالاجتماع في الكلام أو الاجتماع في الأبدان لا العمدة على الاجتماع في القلوب هذا الاجتماع النافع نعم الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هل المقصود به اللوح المحفوظ نعم هو المشهور أن المراد بذلك اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة عليهم السلام لكن ذكر ابن القيم في أقسام القرآن أن, أن فيه دلالة إشارة على أن الآدميين أيضا لا يمسون القرآن إذا كان لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا ففيه إشارة إلى أن الآدميين أيضا لا يمسونه إلا بطهارة وهذا جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمر بن حزم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجب أن تقام الحج على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفر وإذا مات ولم تقم عليه الحجة هل يجوز الترحم عليه؟ إذا كان في الأمور الظاهرة إذا كان الردة في الأمور الظاهرة كالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله أو... هذا أمور ظاهرة ما هو جاهل فيها فهذا يستتاب فإن ثابه إلا قتل يحكم عليه بالردة ويستتاب فإن ثابه إلا قتل أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان فهذه لابد من البيان لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له لأنه خفيت عليه نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة نعم يقول أحسن الله عليكم هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن قد يكون العاصي الذي عليه معاصي وذنوب انه يخاف لاسيما عند, عند الموازين وعند اعطاء الصحف وعند المرور على الصراط يخاف الانسان نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه